فيه آيات بينات النقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله وري عن العالمين قل يا أهل القناب لم تكفرون بآيات الله والله سهيد على ما تعملون قول يا أهل الكتاب لما رصدون عن سبيل الله منها ما ترغونها هم يوجو أنتم شهداء وما الله بغافلين عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم الكافرين وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله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 وَقُلْ ضَلَّ عَن سَفَاحِ حَفْظٍ مِنَ النَّاسِ قَد ضَلُّوا مِنْ هَذَلِكَ بِإِنَّ اللَّهَ لَهُم آيَاتِي لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوهما كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ويكونتم تكفرون وأما الذين بيدت وجوهما في رحمة الله هم فيها خالدون تلك آية الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وللله ما في السماوات وما في الأرض وإلا الله يترجع الأمور كنتم خير أمم تخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر يؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لك أن خير لهم منهم من أكثروا من فاسقون لا يدركون إلا ذه وينقذ لكم يلوكم الأذكار من الله يوم ضربت عليهم الظلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وباء بقضبان من الله وضربت عليهم المسكنا ذلك بأنهم كانوا يفرون بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير حق بغير حق ذلك بما رصوا وكانوا يعتدون لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ هُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَدَائِبُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إن, إن الذين كفروا لنطغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شئاء وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفعون في هذه الحياة الدنيا كما ريحين فيها سير من الصابة حرث قومين ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيه الذين آمنوا لا تتخذوا بطان من دونكم لا يألونكم خبلا وادوا ما عن التو مقد بدت البعضاء وما فوهم ما تخفس دور أكبر قد بينا لكم الولايات إنكم تمتاقلون هم تنها أولئك ولا يحبونكم وتمينون بالكتاب كلي وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَدَارَوْا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّكِيدُهُمْ شَيْئًا وَإِذْ قَدَّرُتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوَّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاءَهُ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذَا هَمَّنَا بِقَتْلِ مِنْكُمْ أَنْتَ فَسَلَّمَ اللَّهُ وَلِيُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِأَدْرِي وَأَنْتُمْ أَذِلُّ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة موزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا جمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بصرا لكم ولترى إن قلوبكم به وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا قَائِمِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ نَوَيْتُهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَالِبُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعفا مضعفة واتقوا الله لعلكم طفل لحوان واتقوا النار الذي أعدكم ودت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفوط من ربكم وجنة من عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيث والعافيين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاعشة أو ظلموا فنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله, وما إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا هم يعلمونه أولئك الجساء هم مغفاة من ربهم وجدنات تدج من تحت الانهار خالين فيها نوع نعمة أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن كثير في الأرض فانجروا كيف كان عاكبة المكاذبين هذا بيان للناس وهدى وموضة للمطدقين ولا تهنوا ولا تعزنوا أنتم الأعلىون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرهم فقد نس القوم قرهم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِي يَعْمَلُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ صَالِحُونَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ حَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَمَّا جَاءَ بِاللَّهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ عَلَى الصَّبْرِ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ آنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خَرَجَتْ مِن قَبْلِ الرُّسُلِ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ قَبِيلِهِ فَلَن يُغْرِ اللَّهُ سَيِّئَاتِه وَسَيَجَزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ أَن تَمْتَدَّ إِلَىٰ وِثْنٍ لَّيَكِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُتِهِم مِّنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُتِهِمْ مِنْهَا وسنجز الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ويدبي ما كسير فما وهنوا لما صابهم في سبيل الله ما ضعفوا وما استكانوا والله حمد الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا وربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين <تصفيق> فآتاهم الله سباب الدنيا وحسن سباب الاخرى هو الله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تريعوا الذين كفروا يرضوكم على عقابكم فتنقربوا قاسرين فلله هو مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرهب ما بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصوا لهم بيتره حتى إذا فصلتم وتناسعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضلنا على المؤمنين إذْ دُسَّتْ ثِيَابُهُمْ على وَذُكِرَ عَلَيْهِمْ الرَّسُولُ ضُرٌّ قُمْ فِيهَا خَرَّكُمْ فَصَابَتْكُم مَّصِيبَةٌ غَمٍّ, غم لكي, لا لِّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَافِيَةً سَيَغْشَاكُمْ وَسَيَجْعَلُ صَافَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ من قَدْ أَحَمَّتْ هُمْ أَنْفُسَهُمْ يَظُنُّونَ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الزَّاهِلِيَةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْصَى كل كُلُّهُ لِلَّهِ يَخْوَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ سَيُمَاقْتِلَنَا هُنَا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ولي تالي الله ما في سورة ما لي حسن ما في قلوبكم الله ما لي مبادئ الصدور. جرب أسكابر. إن الذين تبلى منهم يوم القيامة إن رست سلّوه الشيطان ويبعد ما كسبوه قد عفا ولا قد عف الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكُونوا كالذين كفروا وقالوا ليتولّين وقالوا لا اخواني ما قعدوا ولا مضوا كما قلت لكم الحمد لله وارعوزكم ان كنتم صادقين يا ايها الذين امنوا تتقوا ما كل الذين كفروا وقال الاخواني اذا ظفروا فلذوا كانوا زلوا كانوا عندنا ما مروا ما قلتوا لي ذلك ولئن موتتم أو قتلت ما إلى الله تحسرون فبما رحمة من الله لينتههم ولو أن تفضل غلتك القلب لا يفض من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاوِرهم في أمره فإذا عزمت فلا تتكل على الله إن الله يحب المتبكرين إيه الله فلا غالب لكم إيه يحض الذي ينصركم من بعد وعلى الله فلنتمكن المؤمنون وما كان لنبي أن يقول وأن يقول وَمَن يَقُولَ الْيَتِيبِ مَا قَالَهُمُ الْقِيَامَةَ ثُمَّ ثُمَّ تُوَفَّى كُلٌّ لَفْسِمَعَكَ سَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّقَى رِضْوَانَ الْمَوْعِدِ كَمَا بَعَثِي سَخْتِ مِنَ اللَّهِ وَمُجَاهِنَ وَبِالسَّلْمِ الرَّصِيدِ هم درجات عند الله وصير بما يعملون لعدم أن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلع عليهم آياته عزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أولما أصابتكم مصيفة قد أصابتوا مثليها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وَمَا أصوبكم يا مالتقل جمعاني بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين الَّذِينَ وقيل لهم لَهُمْ وقاتلوا في فِي سَبِيلِ اللَّهِ دفعوه قَالُوا لَوْ نعلم القتالا لاتبعناكم هم للكفر يوم إذن نقر منهم للإيمان يقولون بأفوههم ما الذين قالوا لا اخوان لهم قعدوا لو اطاعوا لما قتلوا فذرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن ولا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات فَلَحَيَاؤُن وَلَأَحْيَاؤُن إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَرْزُقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا يَخَافُوا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَرُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ بِفَضْلِ وَأَنْ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ احْتَسَرُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخصهم فسادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله بالفضل العظيم إنما ذلك ما الشيطان يخوف أولياءه فلا تقافوا مقافون إن كنتم مؤمين ولا يحزنون قال الذين يساروا وانا في الكفر انهم لن يضروا الله سياء يريد الله ان يجعل لهم قدرا حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين استحلوا الكفر بالايات لن يضروا الله سياء وله عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا ان ما لهم خير لانفسهم إنما نُلِيهُم لِأَزْدَادُ إِسْمَهُ وَلَهُمَا ذَبُو مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَتْرَمِمِينَ عَلَى مَنْطَمٍ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الْطَّيِيبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَقْلِي قُمَ عَلَى الْقَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَاعْمُنُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُ وَتَت ولا يحسبن الذين يقولون بماتهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطا ما وقلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتوا ما قالوا وقدهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذابا الحريقا ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظهر من للعبيد الذين قالوا إن الله هدى إلينا ألاك من العسول حتى يأتينا بقربانهم تأخره النعر قل غجاة أشترك. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلَّ نَفْسٍ لَدَيْنَا حَافِظٌ مَاؤُهَا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا تَبْغُوا بِالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَأَنْفُسُكُمْ وَالْأَسْمَاءُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ اسْتَوَقُوا أَتَأْنْكَثِيرَ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا, ولا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ رَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ غَاسِرٌ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِأَيِّ سَمَاءَ يَشْقُرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَالَّذِينَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاهُم يَهْدُونَ لِقَوْمِهِمْ خَيْرًا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لكل للآيات لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تذكر النار فقد أخذيته مماري الظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا من ندينا ذي الإيمان عن آيه بربكم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآذنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أذيع عمل عامل منكم من ذكر أو منسى بعدكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوبوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا لو كفر الناس لَوْ كَفَرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَوْ أدخلنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعًا قَلِيلًا ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لم يؤمنوا بالله وما أنزل إليكم ما أنزل إليهم خواشتين لله لا يسترون نبي ثمان قليلا لا يسترون نبيات الله ثمان قليلا أولئك لهم عذورهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا ورابطوا وآمنوا صبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبعث منهم رجلا كثيرا من وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَأَطْعِمُوا الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ وَلَا تُبَذِّرُوا مَالًا بِالْإِسْرَافِ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَبِالْمَغْفِرَةِ مِنَ اللَّهِ وَالرِّضْوَانِ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا فَإِن نَّصَفْتُمْ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هُنَّ إِلَّا أَن تَمَامَ لَكُمْ ذَلِكَ عَذَابٌ لَّا تَأْوُونَ وَأَطْرُ النِّسَاءَ صَدَقَاتِنَّ نِحْلَة فَإِن تَبَنَّلَكُم عَن نَّسِئٍ مِّنْ هَذِهِ النَّفْسِ فَقُولُوهَا نِيٌّ أَم مَّرِيَّات وَلَا تُقْتَلُوا صِبَاهَا أَمْ عَلَقُمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أرستم منهم قد فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وزارا أن يقبروه وما كان غنيا فليستافد وما كان فقيرا فليقل بالمعروف فإذا دفعوا إليهم أموالهم فاشدوا عليهم وكف بالله حسيبا للرجال نصيبا مما ترك الوالدان ولا قربون وللنساء نصيبا مما ترك الوالدان ولا قربون ولا قربون مما قله منه او كثر نصيبا مقروضا واذا حضر القسمه تورقبه والتابه والمساكيل فزقهم من يقولوا الا قولا معروفا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذَرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ سَنُصْلِيهِمْ نَارًا كَانَتْ لِمَا يَقْتَدُونَ مِنْ خَطَايَاهُمْ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فاين كن نساء ان وكل قسمتهن ولا هن ذم ما تركه إن, ان كان واحدا قال لها النصف ولابى لكل واحد منهم ما ترك إن كان لهم وارث فللم يكن لهم ولد امراته هو له فليوميه ثلث فان كان له وطن فالام سدس من بعد وصية يوصيها او دين أودئن أبا وقوم أبنا وقوم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريض طمئر الله إن الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِسُوا مَا تَرَكْتُمْ إِلَّا يَكُونَ لَهُنَّ وَلَدًا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدًا فَلَكُمُ الرَّبُّ هُمْ مَا تَرَكْنَا مِنْ بَعْدِ بَصِيرَةٍ وَصِنَابِيهَا أُودَائِنَ وَلَهُنَّ الرَّبُّ هُمْ مَا تَرَكْتُمْ إِلَّا يَكُونَ لَكُمُ وَلَدًا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ مُؤَنَاةٌ فَلَهُ النَّصْفُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِكُمْ صَوْنًا بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ قَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ لَهُنَّ وَقُلْ أُوقِئْتُمْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَمِنْ تَرَكَاتِهِمْ وَصِيَّةٌ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِمْ صِلَةً بِهَا أَوْ دَيْنًا غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِذْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ وَمِنْ لَدُنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تلك حضوط ولكم نسو ما تركز وصية من الله والله عليهم حليم تلك حضوط الله ما اجتعل الله ورسوله يدخله جنات من تهدي عنهار خالدين فيها وذلك الفونس العظيم ومن يعصل الله ورسوله ما تعد حضوطه يدخله خالدا فيها وله هذا بمهر ولا تجتنع الفرجة من النساء كم فصام فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن بالمعروف فامسكوهن بالمعروف فامسكوهن بالمعروف ولا تجتنع الفرجة من النساء فاستشهدوا عليهن أربعة منهم فإن شهدوا فامسكوهن بالمعروف حتى وفههن واتوجه الله لهم السبيل واللاتي <سؤال> ياتين الفاحشة من ولات إنكم فاذوهما فإن ذابوا أصلاح فاردوا عنهما إن الله كان تواب الرحيما إننا تبقى لله الذين يعملون سواء وجهال ثم يتوبون من قريب من قريب فأولئك يتوبوا الله عليهم وكان الله أليم حكيم ولا شد تبقى للذين يعملون السيئات حتى إذا هضروا أحدهم المطق والنذوت الآن وللذين يموتونهم كفارا لا يعتقنا لهم عذابا أليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كما ترثون النساء ولا تعذبوهن ولا تظلموهن لترغبوا بعد ما اعطيتمهن ان انتم تعلمون واشرهن بالمعروف فان انتمه نفاسا ان تقرموا فسيوجد على الله في خير كثيرا وان طمس تدل زوج مكان زوج واعطوهم وأطيت فلا تاخذوا منه سيا اتاخذونه بهتانا واثما بينا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ارْضَؤُنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ من الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي سَايَتُمُ الرَّبَايِبَكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْحَابِكُمُ الْأُنْثَىٰ بَيْنَ الْأَثْنَيْنِ لَمْ يَكُتَبَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَطَاهِرُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ لَقَدْ